الطهارة. باب ذكي اختصار الرجل والمرأة من نسائه من, و... من إناء واحد <تصفيق> قال أخبرنا كتيبة بن سعيد قال حدثنا عبيدة بن حميد عن منصور عن إبراهيم عليه الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد رأيتني أناجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الإناء فاغتسل أنا وهو منه والحجد صحيح قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى، قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتفل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد والحجد صحيح قال أخبرنا يحيى بن موسى عن سفيان عن عمر عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال تخبرتني خالتي ميمونة أنها كانت ترسل ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد والحديث صحيح قال أخبرنا سويد بن نفر قال حدثنا عبد الله عن سعيد, عن سعيد بن إزيد قال سمعت عبد الرحمن بن هرمز الأعرج يقول حدثني ناعم مولى أم سلمة رضي الله عنها أن أم سلمة سويد. أغتسل المرأة مع الرجل. قالت نعم إذا كانت كييسة رأيتني ورسول رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم أن أم سلمت سؤيل أغتسل المرأة مع الرجل. قالت نعم إذا كانت كيسه رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل من مركب واحد نفيغ على أيدينا حتى نفيهما ثم نفيغ عليها الماء. قال الأعرج لا تذكر فرجا ولا تبالا والحديث صحيح <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإجمعين هذه الأحاديث بيان أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكورا وإناثا يبلغون الحق ويعلمون الناس أمر دينهم ولو كان في المسألة ما يستحيى من ذكره فهؤلاء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كل واحدة تخبر بأنها كانت تقتشل مع النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وما كتموا من الحب شيئا أدوا الأمانة ثانيا في الأحاديث مشروعية اغتسال الرجل وزوجته من إناء واحد ولا حرج في ذلك ثالثا لا حرج أيضاً أن الزوجي أن ترى عورة زوجها أو الزوج يرى عورة زوجته. فالاغتسال من من إلائِ واحد مضنة النظر. بالإضافة إلى حديث احسب عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. أي لا يجوز لك أن تبدي العورة لأحد من أقاربك لا الأم ولا الأب ولا الإبن ولا البنت ولا أحد لكن الزوجة وما ملكت يمينك جاد لك كشف العورة عند الحاجة أمامهم نعم بابا بينه هي عن الاختسال بفضل الجنوب قال أخبرنا فطيبه لا هذا ضعيف في هذا ضعيف أيضا في ضعف نعم بابا بينه عن الاختسال بفضل الجنوب قال أخبرنا قصيدا قال حدثنا أبو عوانة عن داود الأودي عن حميد بن عبد الرحمن قال جفيت وجنا صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة رضي الله عنه أربعة سنين وعلنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبون في مغتسره أو يغتسر الرجل بفضل المرأة أو يبول في مغتسره قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتشق أحدنا كل يوم أو يبون في مغتثله أو يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل وليعترف جميعا والحجز صحيح باب الرصة في ذلك قال أخبرنا محمد بن فشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن عاصم قال وأخبرنا سعيد بن نصر قال أنباءنا عبد الله عن عاصم عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يبادرني وأبادره حتى يقول دعي لي وأقول أنا دعلي قال صغيد يبادرني وأبادره فأقول دعلي دعلي والحديث صحيح هذا الحديث الأول نهى نهار رسول الله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشف أحدنا كل يوم أو يبول في مقتتله أو يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل وليغتلف جميعا هذا الحديث فيه النهي عن ثلاثة أشياء الأول النهي عن الترجل كل يوم ما فيه من إغاظة الوقت والإسراف في هذا الأمر، فالانتشاف غباً يا يوم بعد يوم، وهو مشروع ومن السنة الانتشاف مشت الرأس لمن له شعر وفرقه من الوسط، هذه هي السنة. ويحرم الغزع ثانيا النهي عن البول في المستحم المكان المعد للاغتسال، فظف لا لقضاء الحاجة وذلك لأنه يكون مضنت رشاش البول على الشخص، فينجس البدن والأمر الثالث أو يغتسل الرجل بفضل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة أو المرأة بفضل الرجل وهذا النهي يحمل على التنزيه لا على التحريم لأن لأنه معارض بحديث وقتسل النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة في عند احدى زوجاته، فقالت له إني جنب أي وقد قتسلت فيها، فقال إن الماء لا يجن، فالنهي هنا يحمل على التنزيل لا على كراهة التحريم، جمعا بين الأدلة ان اخذ ما أن غير هذا الماء. وهو أفضل وإن أخذ هذا الماء واغتسل به وهو فضل المرأة ما تسابط منها عند الاغتسال لا ما زاد عنها من أفضل الماء بل ما تسابط من بدنها أثناء الاغتسال للرجل أن يغتسل به وللمرأة كذلك أن تغتسل بفضل الرجل وما كان من النهي هنا فإنما يحمل على كراهه التنزيه لا على كراهه التحريم. نعم. باب, باب ذكر الاقتسار في القصعة التي يعجن فيها. قال أخبرنا محمد بن بشار، قال حدثنا عبد الرحمن، قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن أبي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. عن أم هانئن إن, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتفل هو ميمونة من إناء واحد في قصعة فيها أثر عجين والحجز صحيح. هذا الحديث فيه بيان أن العجين وما أشبهه من الطاهرات إذا اختلط بالماء لا يرجش الماء ولا يمنع أن يغتسل به الرجل أن يرفع به حدثاً أكبر أو أصغر سواء كان عجيناً أو غيره من الأشياء الطاهرة وهو دليل على سماحة الشريعة ويسر هذا الدين وسهولة أحكامه نعم باب ذكري ترتي مرأة نقضي ضسر عند اغتسالها من الجنابة قال أخبرنا سليمان بن منصور عن سفيان عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن رافع عن أم سلامة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد غفر رأسي أفعنقضها عند غفرها من الجنابة قال إنما يكفيك أن تفتي على رأسك ثلاث حتيات مما ثم تفيضين على جسدك والحديث صحيح هذا الحديث خاص بمتسال النساء من الجنابة لأن من عادة النساء ضفر الرأس يكون بطائر ثلاث بطائر في الحياة وبعد الممات فإذا كانت المرأة جعلت رأسها ضفائر وأجلبت فإنها لا تنقض الضفائر وإنما تقتشل على طبيعتها وعلى حالتها تفيض الماء على شفها الأيمن والأيثر وعلى سائر جسدها ولا تنقض الشعر أبدا اللهم إلا إذا كان يحمل الشعر شيئا يحوذ بين وصول الماء إلى البشرة كما يستعمله بعض النساء من الوسائل وسائل التجمل تتحول بين وصول الماء إلى أصول الشعر، والمقصود أن يصل الماء إلى أصول الشعر. فإذا كان مجرد بخائر لا حرج أن يبقى الرأس مبهرًا وتغتسل المرأة من الجلابة ونحوها ونحوى الجلابة المشاهد والنفاس، إلا أن الحيض النفاف تستعمل المرأة الحواد هي الأشياء المطخرة كالصابون والوسائل الحديثة في هذا الزمن الشامبو ونحو من أجل المبالغة في التنقية تنقية الرأس والجسد وإن اقتصرت على الماء فيكفي ولو كان رأسها مظهرا والنقب سنة في حد الحائر وحد الأنفاس النقب للشعر سنة أما في حد الجنابة فابقاء الشعر مبصرا هو سنة قال ذكر الأمر بذانت للحيض عند الاقتصار للإحرام قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا أشهد عن مالك أن بن شهاب وهشام بن عروة حدثاه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللت بالعمرة فقدمت مكة وأنا حيض فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروى فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشقي وأهيه بالحج وداء العمره ففعلت فلما كضينا الحج أرسلني مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت فقال هذه مكان عمرته قال أبو عبد الرحمن هذا حديث غريب من حديث مالك عن هشام بن عروا لم يرضه أحد إلا أشهد والحديث صحيح هذا الحديث فيه مشروعية نقض الرأس للحائض والنفشاء إذا اقتشلت لأسفل لانقطاع الحيض وانقطاع النفاس او لحج او عمره فهي مأمورة بالاغتسال لنقض الرأس والاغتسال والإحام اذا كانت حائرا او كانت نفتا تغتسل تنقض رأسها وتغتسل ثم تحرم للحج او العمره غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر هذا هو القول الحق الذي تؤيده الأدلة لا يحل للمرأة أن تقوف بالبيت لا لحج ولا لعمر حتى تطهر أي يندق حيضها وتتطهر بالماء كما أمرت عائشة رضي الله عنها بذلك وأسماء من تابي بكر كذلك التي ولدت في الطريق في عام حجة الوداع ومن فقه الحديث جواز إحرام المرأة حاجة أو المعتمرة ولو كانت غير طاهرة وأنه يعتد به ثانيا عدم جواز طوافها بالبيت ثالثا إذا كانت أهلت بعمرة فعليها أن تدخل الحج على العمرة فتكون قارنة فتكون قارنة ويكفي للحج والعمرة مواف واحد وشعي واحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طوافك بالبيت وشعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك هذا في حق القارن وهو الضول الصحيح وقول آخر أنه لابد للقارن من طوافين وسعيين وهذا مرجوح وإنما الطوافان والسعيان للمتمتع وكذلك المفرد عليه طواف وعليه سعي فقط ويستفاد من الحديث أيضا مشروعية الاعتمار من أدنى الحل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت منه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن تعسمت مع أنه قال لها طوافك بالبيت وسعيك بين الصفر والمرة يففيت لحجك وأمرتك إلا أنها قالت أيرجع الناس بحج وعمره وأرجع بحج قال لعبد الرحمن أعمرها من التنعيم والتنعيم حل ليس من الحرم وهو المعروف الآن لمسجد التنعيم الذي يحرم منه الناس فيعتبر هذا الإذن والمكان من التنعيم يعتبر عمرة مشروحة أي من خرج من أهل مكة، سواء من سكانها أو من القادمين عليها، من خرج إلى التنعيم أو إلى عرفات أو الجررانة أو أي مكان من الحل من الجهات الأربع وأحرم من هناك وطاف وسعى وتحلل، فإن عمرته زئه ويكون قد أدى الواجب. سواء الرجل أو امرأة لأن إذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وأمره لعبد الرحمن أن يعمرها تشريع، وليس من خصوصيات عائشة رضي الله عنها ولا من خصوصيات النساء التي يكون شأنهن كشأن عائشة لا القول الصحيح أنه تشريع لكن الآفاق الذي يأتي من خارج المواقيت يمر على المواقيت يجب عليه أن يحرم من المكان ولا يجوز له أن يؤخر الإحرام حتى يأتي مكة ثم يذهب إلى تنعيم أو أدنى الحلف فيحرم من هناك اللهم إلا إذا دخل الحرم وهو غير قاصم لا حج ولا عمر ثم بدى له بعدما دخل الحرم أن يأتنس فله أن يخرج إلى التنعيم الذي هو أقرب أنحل إلى مكة أو ما يماثله من الحل كعرفات وعرامة والشميسي في النسبة إلى قليل جدة وكذلك الجنوب بمقدار 20 كيلو له أن يعسم المهران وإن رجع إلى الميثات الشرع الذي مر به واعتمر منه فهو أكمل وأما من أدنى السل فهو أيضا نجزي ويعتبر عمره لو كان ما اعتمر قبلها لأسلطط عنه الواجب وهذا هو الضول الصحيح برانان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم ومبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال في السنة عزي داود رحمه الله باب من قال المرأة لا تدفع الصلاة حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم. عن عروة عن عائشتها قالت كنت بين عدن النبي صلى الله عليه وسلم وعضين القبلة قال شربة أحسبها وقالت وأنا حائف قال أبو داود أوه الزهري وعطاع وابو غفر بن حص ومشام بن عروة وعراق بن مالك وابو الأسود وتميم بن سلمة كلهم عن عروة عن عائشة وابراهيم عن الأسود عن عائشتها وأبو ضحى عن مسروف عن عائشتها والقاسم بن محمد وأبو سلمة عن عائشة لم يذكروا وأن حائف والحديث صحيح حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته من الليل وهي معترضة بينه وبين القبلة راقلة على الفراش الذي يأخذ عليه حتى إذا أراد أيُّ ترى أيَّ قدر أيَّ قدرة فأظهرت من الحديث صلِّهم أيضاً. حديثنا مسدد حديثنا أيضاً عن عزيز الله. قالت مسؤول قاتم يخاف عن عائشة. قالت بسمة على التهون بالشمال والكلب. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا مترفة بين يديه فَإِذَا أَرَادَ أن يفيذا قام ذريلي ضمنتهما الي ا ثم يجلس قام ذريلي ضمنتهما ثم يجلس والحديث صحيح حدثنا عاصم بن ماجر حدثنا المعتمر حدثنا عبيد الله عن ابي نضري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت أنت أكون نائمة ورجلا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي من الليل فإذا أراد يسجد غرم لي فتربطهما فسيبى والحديث صحيح صحيح أيضا وحدثنا عبد بن بن شيبة حدثنا محمد بن بشق ح قال أبو داود وحدثنا الطعنبي حدثنا عبد العزيز يعنى بن محمد وهذا لفظه عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة أنها قالت كنت أنام وأنا معترضة في قلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أمامه إذا أراد أن يتر زاد عثمان غمزني ثم اتبق فقال تنسعي والحديث صحيح هذه الأحاديث كلها بمعنى واحد وإنما طريقة أصحاب السنن رحمهم الله يجمعون كل ما ورد في الباب وفي الموضوع حتى ما كان ضعيفا فإنهم يريدونه ولكن بالسند ومن أسند فقد برئ من العهدة وكلها تدل على أن الصلاة إلى النائم لا حرج فيها لا سيما عند الحاجة فكانت حجر النبي صلى الله عليه وسلم ليست واسعة أن الله عز وجل ادخل له ولأصحابه كمال النعيم في الآخرة فكانوا في شظف من العيش ولما دخل عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم مطجع على حصير قد أثر في جنبه مكة قال يا رسول الله هؤلاء كتر الروم عندهم كذا وكذا قال أولئك يا عمر عجلت لهم طيباتكم ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة قال بلى فاشاهد من هذا أننا الفجر ما كانت واسعة وما كان في البيوت سرج فيصل النبي صلى الله عليه وسلم وآئشة رضي الله عنها على فراشه وهو يتهجد بالليل فإذا سجد لم يجد سعة قدمه قدمها لفرفعه فيسجد وهكذا وهذا دليل على أن مس الرجل امرأته بدون شهوة لا ينقض وضوءته وتانيا أنه فرق بين المار والمتجع بين يدي المصلي فالمار ممنوع من المرور بين يدي المصلي ذكر أو وأما المتجع الذي بين يدي المصلي فلا يؤثر على صلاةه وثالثا أن رواية أن حائط يظهر الله علم أنها شاذة أكثر الأحاديث بدون ذكر وأن حائط فيبقى مرور المرأة الحائض بين يدي المصلي يقطع الصلاة كما يقطع الصلاة الكلب الأشود والحمار، والمرأة الحائض خطر فإذا كانت المرأة غير حائض أو الآدل ومر بين يدي المصلي فإن صلاته, صلاته صحيحة لا تنقطع ولا تبطل وإنه المار المتأمد هو الذي يأثم وإن تسر المصلي ولم يدافع كذلك يأثم وفي الحديث لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لو وقف أربعين يكون خيرا له نعم، بس، كيف؟ يودي الطفل الصغير يودي، والشيطان هو الذي يجر المر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما معه القرين، فهو يودي المر، وإلا هو لا تكليف له، ولا لا ولا إثم عليه ما جرى ظلم التكليف عليه لكنه يشغل المطلبي إذا أمكن أن يدفعه يدفعه لأن معه القرين معه الشيطان يقع حضره المساجد الصغار. الصغار نعم يعني لا لا يحضرون المساجد فإن حضر إن حضر طفل لا حضر يعني لا يشدد على أهلي لا يشدد على أهله فالنبي صلى الله عليه وسلم حمل أمابة وهو يصلي والحسن الحسين ولكن ما كان هذا هو الحال المستبع لا حلو حلو علي لازم علي من نعني منع الأبطال إلا المميد الذي يصدي وظب ما يحفظ عليه حصابه وظب ما يحفظ عليه حصابه وفي نجاس كذلك إلا أنه هو الانحضر وعليه حصابه وهو فيها نجاسة لا يعلمها الإنسان لا تضر ولو حمله لا تضر ولو يبطل ثلاثة معا الحالة يمرت وراء السطرة يمرت وراء السطرة لا حرج أو بعيدة عن موضع السجود لا تقطع الثلاثة معا كما من قال الحمار لا يقطع الصراط حدثنا عثمان بن عدي شيبة, حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال جئت على هذا حمار هام وحدثنا حقا حقا انتقال من سند إلى سند آخر بنفس الحديث يروى بسند غير السند الأول يأتون به حرفا نعم وحدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبدالله في عثبت عن ابن عباس قال أقبلت راقبا على أتان وأنا يومئذ قد نهست الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بميناء فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتانة ارتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك أحد والحديث صحيح لا إيه صحيح. قرأ ابن عبد الله عبد الله من عيد الله من أصل ابن عبد الله كان أقبل راكبا على أسانم وأنا يومئذ قدنا هسه الاحتمام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنا فمرت بين يدي بعض الصفى فنزلت فأقبلت الأسانة فرأته ودخلت في الصفى فلم يكر اللفظ وحدثنا مسدد. حدثنا أبو عوانة عن منصور عن الحكم عن يخلف الجزار عن عبد الصحباء واتذكرنا ما يفقه الصلاة عند ابن عبد فقال جئت وأنا غلام من بني عبد المطلب على حمار ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فنزل ونزلت وطرخنا الحمار أمام الصف فما بالاه وجاءت جارية ثاني من بني عبد المطلب فدخلت بين الصف كما كان ذلك وحدثنا عثمان بن عبد الشهيد صحيح حدثنا عثمان بن عبد الشهيد وداود بن مشرف الفارسي قال حدثنا جرير عن منصور بهذا الحديث بإسناد قال فجاء جياد من بني عبد المطلب بثلاثه فأخذهما قال عثمان ففرع بينهما وقال داوود فنزع إحداهما عن الأخرى كما لا ذلك انظر الذي قبله هذه الأحاديث ثابتة وحديث من عباس الأول أنه جاء على سمال أكان المراجبها الأنثى أنثى الحمير وطركها أمام الصف ودخل في الصف هذا لا يتعارض مع حديث يقطع الصلاة الحمار والكلب الأسود والمرء الحائط لا يتعارض لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤم القوم والإمام سترة للمصلين فإذا مر مار في الصفوف لا يضر لماذا لأن الإمام سترة للمصلين فلا يضر أبدا من مر سواء الحمار أو غيره بين الصفوف إذا كان الإمام موجودا وإنما الذي يضر المرور بين يدي الإمام أو بين يدي المصلي الذي لا إمام له ولا المنفرد المصلي المنفرد أما إذا كان الإمام حاضرا وهو سترة القوم فما مر بين الصف لا يضر ولا يؤثر ولا يعتبر تقطع الصف ولو كان طويل ولو كان طويل او تصير او متعددة لان النبي صلى الله عليه وسلم ما انكر على ابن عباس فلو كانت تقطع الصف لانكر عليه لا يؤثر البيان عن كل حاجة الجماعة <صفيق> <شو potatoes> <treated seats voiturenamon> <صفيق> كامل. إذا لم يكن إذا مر بين هذا الإمام أشتبه صلاة الإمام مميت لا لا صلاة. هذا إذا كان من الثلاثة إذا كان من الثلاثة إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأمون الذي يعلم بطلان صلاة إمامه قاعدة إذا علم المأمون بطلان صلاة إمامه بطل الصلاة وما لهلا. باب من قال صلبه لا يقطع الصلاة. حدثنا عبد الملك. كل هالعناوين والأبواب التبويد إشارة إلى الخلاف. إلى الخلاف في هذه المسألة. من العلماء من يرى بأنه لا يقطع الصلاة شيء أبدا. لا المرأة الحائب ولا الكلب ولا الكلب الأسود ولا الحمار ويستدلون بأحاديث أتي ذكرها في. أنا حجّة مني أبي عن جدي عن أبي عن أبي نايوب عن محمد بن عمر الله علي عن عباس بن عبيد الله بن عباس عن عبد بن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية الزنا. ومعه عباس فصلى في صحراء ليس بين ذيه سطرة وحمارة, وحمارة لنا وكلبة تعلتان بين ذي كما بال ذلك والحديث إسناده ضعيف بعض من قال لا يكتر الصلاة شيء حدثنا محمد بن العلام حدثنا أبو أسامة عن مجارد عن أبي الوزدات عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكتر الصلاة شيء ودعوا ما اتطعتم فإنما هو شيطان والحديث إسناده بعيث أيضا فحدثنا مسدد حدثنا عبداللهفد بن زياد حدثنا مجالد حدثنا عبدالوذاك قال مرى شاب من قريش بين يدي أبي سعيد الخدري وهو يصلي فدفعه ثم عاد فدفعه ثلاث مرات فلما انصرف قال إن الصلاة لا يتفعها شيء ولكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أُم استطعتم فإنه شيطان هذه هي الأحاديث التي تعارض الحديث الذي فيه يقطع الصلاة ثلاثة ضعيفة فمن رأى بأن بعضها يقوي بعضا كان لا يدفع الصلاة شيء ويستأنسون بهذا الأثر أثر, أثر أبي سعيد الذي قال أما أنه لا يجبع الصلاة شيء لكنه موقوف عليه والأحاديث التي فيها القطع بمرور الثلاثة بين إيدي المصلي الحائب والكلب الأسود والحمار صحيحة فيبقى القطع خاص بالثلاثة ومع ذلك لا يقفع الصلاة يقول طويل الشيب الله إليه من من السلف فعل ما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها صاحبة من التنعيم. نعم. هل من من السلف من فعل ما فعلت عائشة من التنعيم؟ هل فعل أحد من السلف ما فعلت عائشة صاحبة من التنعيم؟ لا يلزم من ذلك. لا يلزم من المشروعية أن يفعله الناس. وإنما إذا شرع الحكم بأمل النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريبه يعتبر سال المفعول يؤمل به ولو لم يعمل به أحد من السلام وهذه المسألة الخلافية في الاعتمار للآفاق من الحد من أدنى الفج خلافية لكن هذا هو الراجح أن المسألة تشريع وليست خاصة بآيشة رضي الله عنه. تقول هل إنها عن الترجل للشعر ترجيل الشعر أو للتخريم إنها أنا إش عن ترجيل الشعر وتمشيطه تمشيقي أنه للتخريم يوميا يعني الله عالم تقول محكم قول آل سؤال من المغرب عبر الشبكة تقول محكم قولنا لعلي بن أبي طالب الإمام علي وكذلك قولنا خرم الله وجهه وتخصيصه بذلك عن بعض الصحابة. هذه نزعة شيعية. والأصل أن رضي الله عنه. والخلف هو إمام في العلم. وهو الخليفة الراشد. قال الخليفة رابع الخلفاء الراشدين. وهو من الخلفاء الراشدين. فيقال رضي الله عنه كما يقال لأبي بكر وعمر وعثمان وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه فلا يقال كرم الله وجهه ولا يقال الإمام لأن هذا ليس من ألفاظ السلم وإنما هي من ألفاظ الشيعة جاء رجل متأخرا فأراد أن يصلي فأراد شخص آخر أن يتصدف عليه فالصلى لكن فاتته ركعة مع المتصدف عليه هل يتمها أو يستفي بما لحق مع المتصدف عليه إذا كان ثلاثة ربائية ولا معه ثلاث ركعات لا يسلم على ثلاث ركعات يسلم على شفق ان هو لا يسلم على وطفا يقول ناقص هذا الحديث لا عزاء فوق ثلاث انا أعرف هذا الحديث يقول نحق مشاله ولا, ولا ولا مانع من اجل عزي الانسان فوق ثلاث متى علم وصله الخبر لا حرج ما حكم شاهدة المصرحيات الفكهية كيف ما حكم شاهدة المسرحيات الفكهية لا خير فيها الناس بحاجة إلى ما يبذر في قلوبهم الخوف من الله عز وجل من الموعظ الحسنة التذكير في الله عز وجل وليس بحاجة إلى ما يضحكهم ذم الله عز وجل قريشا بقوله أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون والسمود الغنى لأغاني تسجدوا لله وحده هكذا ذكرهم الله على أمرهم وبين خطأهم